بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فاثرن به فوسطن به, فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود إن كانوا ود انه على ذلك لا شهيد وان انه على ذلك لا لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما وَالصَّلَاةُ مَا فِي الصُّدُورِ وَالصَّلَاةُ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يومئذ لخبير. إن ربهم ma del la